بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتره إليه ونعود بالله من شروره بسننا وصيئات لأعمالنا من يده الله فلا مضيلا ومن يؤلل فلا هاذي له وأشهد أن لا إله أن الله وحده وشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن بين يدينا كتاب وفقاة وأن لكم قيم لإيمان الحاق والذهب رحمه الله في موضوع الكبالة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 في غير آية من كتاب الله عز وجل كذلك نبيه صلى الله عليه وسلم في صنة وهذا الاجتنام للتبائم لا يكون إلا بعد العلم به فالأمر كما قال بعض السلف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 مقاما عظيما وجانبا مهما من جوانب الدين لأن الدين قائم على فعل المأمور وترك المحظور وهذه الحقيقة تقوى الله جل وعلا العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله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 بهذا الباب عناية فائقة وكتبوا فيه قديما وحديثا مؤلفات كثيرة فكم ألف في هذا الموضوع من المؤلفات بهذا العنوان الكبائر وأخلصت تلك المؤلفات لعد الكبائر الكبيرة الأولى الكبيرة الثانية الثالثة أخلصت لعدها فلماذا هذا الجمع للكبائر وتتبع أذلتها وسرجها في موضع واحد وفي مؤلف واحد فالغرض من من هذه المصنفات تعريف المسلمين وتعريف الناس لكبائر الذنوب وعلى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 إن الإمام انتهى بمنهج معروف في الروايات ونقدها والتنبيه على ما, ما لم يصف منها ولا صيما الموضوعات والواهيات وذلك الكتاب فيه كثير من الأحاديث الموضوعة والأحاديث الواهية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 بالكراءة في, في هذا الكتاب ومدة الدورة ستة أيام بعد صلاة الفجر والكتاب حجمه كبير لكن نسأل الله على أن يسر لنا إتمامه وأن يوفقنا للعلم بهذه الكبائر بنية صالحة وقصد مبارك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 الدين والدعاء والبركه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بالفضل يقارئ تريقي رحمه الله تعالى الحمد لله الذي امن به وبذكره على نبينا محمد وعلى اله وصحبه صلاه دائمه تحل لنا دروب القوالب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 بالموضوع الذي أُلف المصنّف لأجله أو إذا كان الاستهلال عنوان للمصنّف لحيث إذا قرأت استهلال المصنّف عرفت موضوع, موضوع مصنّفه من الاستهلال وهنا الذهبي ورحمه الله استهل هذا الكتاب بهذا الحمد الحمد لله عز وجل على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإيمان والله جل وعلا يحمد على أسمائه الحسنى والصفات العظيمة ويحمد على نعمه العظيمة وممنه على عباده التي أجلها وأعظمها وأكبرها قدراً نعمة الإيمان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 فالإيمان منة الله وهو أعظم من الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين فاستهل الإمام الدهبي رحمه الله هذا الكتاب المبارك كتاب كباءة بحمد الله على نعمة الإيمان الإيمان بالله وبكتبه ورسله وملائكته وأقداره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 فإذا هنا الذهب رحمه الله يحمد الله على هذه النعمة العظيمة وينبه من يقرأ الكبائد ويعيقها ينبهه إلى أهم أمر وأعظم أمر في تحقيق هذا الاجتنام بأن يحقق العبد الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعلى الإيمان به وبكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به من الإيمان بكتبه والإيمان بأصله والإيمان بأقداره والإيمان بملائكته والإيمان باليوم الآخر ولو أنك تتبعت أثر الإيمان بهذه الأصول الستة تفصيلا على تحقيق اجتناد الكبار لو جدت بابا واصعا وعظيما من الفقه في هذا الباب معرفتك لله وإيمانك به وإيمانك بالملائكة ملائكة الكاتبين والملائكة الذين يتعاقبون وكتابة الأعمال إيمانك بالكتب والتفاصيل تفاصيل الهداية التي وردت فيها إيمانك بالرسل ودعوتهم أممهم إلى كل خير ما بعث الله من نبيه إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينهدرهم من شغل ما يعلمه لهم إيمانك باليوم الآخر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 ويقباله على طاعة الله سبحانه وتعالى وبعده عن كل ما يستطر في الله وعلا ويأباد هذا الكتاب نافع في نائمة الكبائل الإجمال وتفصيله وزفر الله في نائمة وتفصيله ثم ذكر هنا ما هو موضوع الكتاب فقال هذا كتاب نافع في معرفة الكبائد إجمالاً وتفصيلاً إجمالاً للمقدمة التي أورد فيها الأدلة من القرآن والصنة على اجتناب الكبائد والتحديد منها وبيان أن من الذنوب كبائد وصغائر وبيان حد الكبيرة وضابطها الذي به تعرف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 في موضوع اجتناب الكبار اضافة الى علم العبد بها وبفضورتها هو بحاجة ماسة الى عون الله له على طرفها واجتنابها وانا قد يكون الانسان على علم الكبير وعلى علم بفضورتها ولكن نفسه او شيطانه أو القرآن السور أو ما إلى ذلك قد ينجر إلى كبيرة أو أكثر مع علمه بها وعلمه ببعض أذلتها وبخطورتها لكنه ينزل ولهذا ينبغي على العبد أن يجمع مع العلم طلب العون دائما وأبدا من الله سبحانه وتعالى أن يرصبه التوذيك وأن هذه الأمور التي تسفق الله جل وعلا ولهذا شرع للمسل في كل مرة أن يخرج من بيته أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أغل أو, أو أزل أو أزل أو أغلم أو أجهل أو أجهل علي ولهذا من المناسب جدا لنا مجمعين وقد من الله سبحانه وتعالى علينا بالاجتماع المدارسة هذه الكبارة وقراءتها أن نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع موجباً لرضاه وأن يكون عوناً لنا سبحانه وتعالى على البعد عنها واجتنابها إلى أن الله سبحانه وتعالى وهو عن عننا قال الله تعالى بإذن كذلك وكذلك وكذلك وكذلك لتكفر عنكم سيئاتكم ونصلكم مطهلاً سريماً فالتكفر الله سبحانه وتعالى في هذا المصر من السنة بالكفالة لأن يدفئوا الجنة وقال تعالى والذين يستنفون بالباير والذين والبواحش وإنما رصبوه ينفقون وقال تعالى اذكرت من والرياح الشرقيه هذه ثلاث ايات من القران الكريم في اجتناب الكبائر و... وكلها جاءت بهذا اللفظ لفظ الاجتناب وكذلك هذا اللفظ جاء في السنه لاجتنب السبع الموبقات والامر بالإجتناد أبلغ من الأمر بالترك أو النهي عن الفعل لأن الإجتناد ينتظم تركها الكبيرة والبعد عنها ومثله النهي عن القربان أبلغ من النهي عن الفعل أو الأمر بالترك لأن فيه تركوا هذا المنهي والبعد عنه فهذه الآيات التي فيها الدعوة لاجتناب الكبائر مستملة على أمرين على ترك غسيان الكبائر وفعلها والأمر الثاني البعد عنها بأن يكون العبد في جانب بعيد عنه بأن يغلق النوافذ والاسباب والسبل التي تغذي به إلى الكبارك وتجره للوقوع فيها فلا يفعلها ولا يحوم حول حماها ولا يكون قريبا منها بل يكون في جانب, في جانب بعيد فهذا معنى الأمر باجتنام الكبارك بأن يكون العبد بعيدا عنها بعيدا عن أماكنها بعيدا عن من يدعوه إليها بعيدا عن الوسائل التي تحركها في القلب وقد كفرت في زماننا من القنوات السيئة والمواقع الخبيثة في شبكة الأنترنت والمجلات الهابطة وغير ذلك تتنوعت الوسائل فعجم النظر إلى هذه الأشياء وعجم السمالها داخل في الاجتناب داخل في الاجتناب وهو جزء من الاجتناب فليس الأمر بالترق فقط بل الأمر فيما يتعلق بالكبال هو أمر بالاجتناب بمعنى أن لا يقارف الكبيرا ولا يفعلها ولا يفعل أيضا أي أمر يفضي به إلى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 يترتب عليه تكفير السيئات والمدخل الكريم وهو الجنة فهذه الثمرة ثمره سنام الكبائب تكفير السيئات يعني ما وقع فيه العادة من من السيئات ومن الدروب ومن اللنن فلتكف عن سيئاته باقتنابه للتباب ويكون هذا الاقتناب سببا لتقول الجنه والجنه تدخل برحمه الله سبحانه وتعالى بالايمان والاعمال الصالحه وعليه فهذه الايه فيها فائده عظيمه على وهي أن اجتناب الكبائر يعد عملا صالحا يحبه الله ويطار من عبده فالترك عمل ومن الأدلة على أن الترك عمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما يعنيه فعد الترك إسلاما عده عملا صالحا يتقضب به إلى الله جل كما أن المرض يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لفعل الفرائض والواجبات والرغائب والمستعدات فإنه كذلك يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترك المحرمات والبعد عن المكروهات وهذه ضاعة الله, ضاعة الله سبحانه وتعالى وتقوى بفعل ما أمر وترك ما لها عنه وزجر فالطاعة تتناول أمرين كما أن معصية الله تبارك وتعالى تتناول أمرين ترك المأمور وفعل المأذوب ترك المأمور هو الذنب الذي عصى به تبليس ربه أمره بالسجود فاستكبر وأبى وفعل المحبور هو الذنب الغديد العصابي لآدم ربه نهاه عن أكل الشجرة الأكل من الشجرة ومنعه من الأكل منها فأتل فعلى المحبور فعلى ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه فالمعصية تكون بهذا وبهذا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 حيث ذكر في أعصابهم والذين يجتنبون كبائر الإذن والكواهش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وهذه آية فيها فائدة أن اجتناب الكبائر يكون به كمال الإيمان الواجب والكمال في الإيمان كمالان كمال واجب وكمال مستحق واجتناب يكون به كمال الإيمان الواجب وفعلها والوكول فيها يكون, يكون به نقص الإيمان ولهذا من يفعل الكبير يرتفع عنه الإيمان المطلق يرتفع عنه الإيمان المطلق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 قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس زاني بين ياذني وهو مؤمن ولا يسرق السارق بين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر بين يشربها وهو مؤمن ولا ينتحب نهبه الحرق الناس اليه فيها ابصارهم حين ينتحبها وهو مؤمن فافاد هذا هذا الحديث في الإيمان المضرق أي التام الكامل عنه فلم يكن بابتكابه لهذه الكبائر من أهل الإيمان المضرق الذي هو الإيمان الكامل الواجب ولا يكون أيضا في الوقت نفسه كافرا لأن هذه الكبائر لا يكونوا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 الامور الان مكثفه وهذه هي خطوات الشيطان وتدبره في الانسان خطوه خطوه حتى يجعله في ابعد ما يكون عن دين الله تبارك وتعالى فاذا ننظر الى التاريخ فيها فائده عظيمه في في موضوع اجتناب الكبائر فانا ولي فيها دليلا على أن اجتناب الكبائل فيه تحقيق للإيمان التام الكامل الواجب وأن فعلها و و و وارتكابها يفرج العبد من الإيمان المطلع الإيمان الكامل الإيمان الواجب ويكون بذلك مؤمن ناقص الإيمان وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزالح إن يزني وهو مؤمن أي وهو مؤمن كامل الإيمان أي وهو مؤمن كامل الإيمان بل يكون بهذه الكبيرة مؤمنا ناقص الإيمان مؤمنا ضعيف الإيمان وهذا المعنى أيضا ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنى العبد ارتفع عنه الإيمان وكان عليه كالضلة قاله كان عليه كالضلة وضلة ملازمة الضلة ملازمة لصاحبها وهذا فيه شاره الأمرين أنه خرج من الإيمان الكامل ولم يخرج من الدين مطلقا لأن ظلة الشيء معه وملازمة له فلا يكون بارتكابه للكبيرة مؤمناً الإيمان الواجب بل يكون مؤمناً ضعيفاً الإيمان أيضاً نستفيد من هذه الآية ونظائرها ومن الحديث الذي أشرت ليه فائدة عظيمة جداً تتعلق لحد الإيمان وتعريفاً عند أهل الصنة والجماعة وثائده لكن استهيده هنا أن اجتناد الكبائر داخل في مسمى الإيمان فكما أن الإيمان يتناول عقائد الدين كما أن الإيمان يتناول عقائد الدين ويتناول الأقوال الصالحة والكلمات الزلافية التي يتناول الله سبحانه وتعالى من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 ترك الحرام عمل صالح يحبه الله سبحانه وتعالى من عبده ويالطه ثم الآية الثالثة آآ آآ الآية الثالثة الذين يجسنبون كبائر الإذن والفواحش إلا اللمب إن ربك واسع المرسرة أفادت هذه الآية ثمرة عظيمة من ثماغ اجتناد الكبائل وهي نيل مغفرة الله سبحانه وتعالى نيل مغفرة الله ولهذا ختمت الآية بقول إن ربك واسع مغفرة وأهل العرب ذكروا قاعدة ومنهم العلامة بن قيم في بعض كتبه والعلامة بن سعدي رحمه الله في قواعد الحسان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 والآية هنا في الكبار وختم الآية بذكر أن الله جل وعلا واسع المغفرة والاكتبار هنا بين موضوع الآية وخاتمتها أن مجتنب الكبار له الحظ الوافق والنصيب العظيم من نغفرة الله جل وعلا ثم في هذه الآلات الثلاث التي أردها المصنف دلالة واضحة دلالة واضحة ان الذنوب تنقسم إلى قسمين كبار وقصرار وسأتي عند المصنف رحمه الله الضابط الذي يميز به بين الصغيرة والكبيرة والآية الثالثة من هذه الآيات فيها زيادة وضيفة في الدلالة على هذا التقصير قوله الذين يستنقون كبائر الإثم والفواحس إلا اللمن قال أكثر المفسرين إلا الصغاية إلا اللمن يعني إلا الدنوب التي لا تصل إلى درجة وا درجة أو او حد كبيره ثم الايتين الاخيرتين ذكرت التباهر والفواحش والفاحشه هو هو امر يقارب او يخالده الكبير فتصبح الى الى تصبح اضافه الى كونها كبيره يكون فيها فخس يعني اضافه الى كونها كبيره ينضم اليها هذا الرصبه والكحش وهو الصناعه العظيمه في الأمر فالفخس هو امر يوبالب او يوباله امر كبيره فتزداد بمقارنته كحسا وصناعه وفضاعة إلى الى الى شناعتها وفضاعته وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا لو اني سالن شرب الحمر كثيرا فإذا شربه في ذلك رمضان صار اضافه الى كونه كبير فكشن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 وتمارس الجمهور انطاق لما بين من الملك والكبائل وهذا الحديث المضارع فيه فضيله اشتناب الكبائل وفضيله المحافظه على الثرائب ولاحظ الامرين مع الحديث فيه فضيله اشتناب الكبائل والمحافظه على الثرائب وان خيريه الانسان وارب رب وا الدنيا واثبت على قد فيه من الامر المحافظه على الفرائض واجتناب الكبائر ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التحقق هذا الخير بالامر قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه وذكر في الحديث ايضا رمضان ابتداء رمضان مكثرات ما بينهما ما لم تؤسس كبائر يعني ما لم يرتكب الانسان كبائر ف ف, ف... استنعت ذلك الحديث فان الامران تعدل الفرائض والمحافظه عليها والاجتناب الكبائر والبعد عنها وان الخير والسعاده للانسان انما بتحقه بهذين الامرين مع تعيّن علينا نفسه عن الكبارة الإنسانية لكي يتكلمها هذا تنبيه لطيف من المصنف إلى الفائدة من معربة الكبارة وقد يسأل سائل لماذا لما نتعلم الكبارة لماذا نتلس لقرأة الكبارة قد يسأل سائل لماذا كتب أهل العلم مصنفات في الكبارة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 ان يبحث عن الكبائر أن يبحث عن الكبائر ان يبحث عنها ويبحث عنها وهو يعرفها لما له الذي وردنا ذات في, في النصوص التي مضت وغيرها لا يتحقق الا بفحص عن الكبائر ومعركه الكبائر وكما قدمت فيه التقي من لا يدري ما يتقي من لا يعرف ان الكبائر لا يعرفه المحرمات كيف ينتقين فالشناب الكبار الذي أمرنا به لابد فيه أولا من العلم ولهذا قال طلق ابن حبيب في تعريفه للتقوى الذي أشرت إليه قال تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء تواب الله وأن تترك مأصية الله على نور من الله كيف على بالله قوله هنا على نور من الله من على إذن يحتاج الإنسان لعلم يعرف به الكبار يعرف به المحرمات يعرف به ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه ليتحقق له هذا الاجتناب الذي أمر به قال فتعين علينا البحث عن الكبار ما هي لكي يجتنبها المسلم لكي يجتنبها المسلم وهذا أنبه على فائدة عظيمة،, فائدة عظيمة في هذا البال لعل الله سبحانه وتعالى أن يفعل بها الآن جمع الذهب رحمه الله هذا المصنى الذي شاء وانتشر وقرأه خلق واستفاد منه كثيرون كم لمصنفه رحمة الله عليه من الحسنات و و, و, و, و, و والآثار الطيبة بهذه الدلالة المباركة دلالة الناس على الكبالة وتعريفهم بها وبيانهم لخطورتها لخضر لاجتنابها واستهل أيضا كتابه بدعوه لمن يقرأ لأن يرزقه الله الاجتناب فهذا الاستفيد من الفائدة أن الداعية إلى الله عز وجل والمعلم كما أنه ينبغي عليها أن ينصح نفسه بمأرفة الكبائل ليتنبها أن يأرف الكبائل أيضا ليحذر عباد الله عنها خاصة أننا في زمان كثر فيه دعاة الباطل ودعاة الشهوات ودعاة المحرمات فأمام هذه الكثرة الكافرة من الدعوة للباطل لازم أهل الحق وقلاب العلم ليأتنوا بهذا الباب العظيم ليفكروا الناس وليغيّلوا خطورة هذه المعاصي وجناياتهم البالعة على الإنسان وعلى المسلم في دينه ودنياه قال فتعين علينا أن عن الكبابة ما لكي يجتنبها المسلم وخوله الفحص الفحث هنا أي من خلال الأدلة أي من خلال الأدلة ومن خلال مطالعة النصوص وفراءة القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك منذكورة القرآن ومنذكورة في السنة ولكن جهد العلم في هذا الباب هو بالفحص عنها والبحث عنها في الأدلة أدلة القرآن وأدلة السنة و وجمعها وتقويبها وترتيبها في مكان واحد من اهل العين من قال عدد الكبائر سبعا عدد الكبائر سبعا واستندوا الى, إلى هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اشترقوا السبع الموبقات فوصب هذه السبع بأنها موبقات أي مهلكات وهذا دليل على أنها كذلك لرصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها موبقة أي مهلكة مهلكة لصاحبه فبعض العلماء أخذ من هذا الحديث ان عدد الكبائر سبع ولكن الحديث ليس فيه حصر للكبائر بهذا العدد ليس فيه حصر للكبائر بهذا العدد وإنما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الكبائب قد يكون المقام اقتضى التوصيص عليها لمقام السائل أو لأمر معين أو يكون معلم بها عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام أولا ثم معلم بغير يكيما بعد أو لغير ذلك من التعليلات التي ذكرها أهل العلم لكن هطعا الحديث ليس حاصر للكبالب في هذا العدد لدلالة الأحاديث الأخرى الكثيرة على أمور نصة في السنة على أنها من الكبالب كما في الحديث الآخر وسيأتي عند المصنف ألا أنبيكم بأكبر الكبالب قلنا بلى رسول الله قال إصراك بالله وعقوب الوالدين وشهدت الزوم فعقوب الوالدين كثيرة فلو من, من أكبر الكبائر وأشادت الزور كبيرة ويسوى من, من هذه السبع وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر فإذا قول بأن الكبائر محصورة في سجل هذا آه ليس عليها دليل واضح والاستدلاب بهذا الحديث ليه مستقيم لأدلة الكبيرة على وجود كبائر مصر في التي اذنها صريحه على ان الكبار زائد على هذا العدد المذكور في هذا الحديث جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي التي السبعين اقرب منها إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, الى السبع جاء لي ابن عباس رضي الله عنهما قال هي التي السبعين اقرب الى التي لا للسبع سئل يعني سئل به بناء على هذا الحديث اجتنبوا السبع الموبقات فقهم أن الحديث حصر الموبقات بهذه السبع فابن عباس رضي الله عنه مسئلة هي سبع الكبائر يعني لا تتجاوز هذا العدد فقال هي إلى السبعين أقرب وجاء عنه في, في, في رواية أخرى هي إلى السبع مئة هي ان الصفئه اقرب و ال70 وال700 وهذا الرقم يا يستعمل في اللغه في اللغه العربيه للتكثير كثيرا ما ياتي يتبعه للتكثير ويكون العدد لا مفهوم له احليل ليس مقصودا بذاته كقوله سبحانه وتعالى إن تسترقل لهم سبعين مرات يعني المراد ليس هذا العدد تحديدا وإنما أي إن تسترقل لهم مرات كثيرة جدا لا يغفر الله له فقولها إلى السبعين أقرب هذا إشارة إلى فكرتها لا إلى أي من حصر, حصر في هذا العدد الذي هو السبعين او كذلك في رواية الأخرى فما ليس المحصوره في عدد وانما الذي ينبغي في هذا الباب ان يظهر في داره الكبيره وكل ما دل النص على انه كبيره هي يستلزمه يكون على حد من التحقيقا لامر الله تبارك وتعالى بذلك وامره رسوله صلوات الله وسلامه عليه وصدق بالله ابن عباس رضي الله تعالى على الماء والحديث كما فيه حصو الشبائل قوله وصدق بالله ابن عباس رضي الله عنه لأن الإمام الدهب رحمه الله بحص النصوص بحص الأدلة على النصوص الواضحة والصريحة التي فيها ذكر خصال وخلال وامور عدة السنة من الكبائل فقال والرب والله ثم اشار الى ان الحديث الذي المتقدم والذي استدل به من قال انها سبع اشار الى ان ليس حاصر للكفاءه في هذا العدد والذي يكثر الموالون عليه كذلك ان من سكن قبوبه من عند الله الامه في الحكم في الدنيا كالقدر غير مشتركه أو تأذي معين بالآخرة من على أدى النهرب المبتدين أو لعين على الإسلام الذين محمد صلى الله عليه وسلم إنهم كبيرهم ولا مسل هنا هذا الكلام الذي ذكر هذا الذهب هو حد الكبير وضابطه وهو تعليف الكبير يعني بعد هذه المقدمات وبعد هذا التنبيه على أن الكبال ليست معصورة بهذا العدد الذي هو السبع لأن الأقوال في العدد كثيرة ويموية على يعني فهم لبعض النصوص قيل أنها أربع وقيل أنها سبع قيل أنها تسع وقيلة أقوال في عدد الكبال بناء على فهم النصوص معينة أو بعض النصوص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 إذا كان ليس هناك عدد معين بمعنى أن يقال عددها عشرين الأولى الثانية الثالث لو كانت محصورة في هذا العدد ما نحتاج لضابط خلص علفت بأنها محصورة بهذا العدد فتحفظ برقمها وعددها ولا يحتاج الإنسان في هذا إلى ضابط كانت ليس محصورة بعدد كيف يستقيم الإنسان معلمتها المضابط؟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 كل قاتل والزنا والسلف او جاءته وعيد في الاخره من عذاب وغضب وتهديد أو لعن او لعنه فاعله على النساء او لعن فاعله على الاسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فانه كبير ولا بد. هذا اضابط كبيره اضابط كبيره لما جاء فيه حد في الدنيا أو وعيد في الاخره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 أو مثلا جاء في النص أنه لا يدخل الجنة أو لا يسمع رائحتها أو مثلا لا يدخل أو أنه يدخل النار إلا دخل النار أو نعم وذلك فكل نص جاء فيه وعيد فهو نأمن كذلك وأيضا أن التي جاء فيها لا يؤمن أو ليس منا وسيرا منها نماذج في هذا الكتاب فف هذا ايضا في الكتاب لا يقال لا, لا, لا يؤمن يعني لا يكون نفس الايمان جاد ب ب ب فعلي بفعلي امر مكروم. ولا يقون هذا الذي الا بترك واجب أو فعل محرب كبير فما جاء فيه ليس مننا أو جاء فيه فمثل هذا النفي لا يكون إلا في الكبار فهذا ضابط كل نص قيل فيه لا ليس مننا أو, أو, أو, أو, أو, أو, او لا يؤمن فمن فعل كذا فهذا يدل على ان هذا الأمر من شبهه الدين ومن ذلك الحديث الذي مر قريب لا يذل الزاحف يذل وهو مغن لا يذل السارق فيذل وهو مغن فتيار من في علم هنا ليس الايمان المستحب وانما الايمان الواجب فكنت الايمان لا يكون الا في كبير نفي الإيمان لا يكون إلا في كبير وبهذا أيضا تدرك الوسطية التي عليه آل السنة في هذا الباب الحديثة التي جاء بها نفي الإيمان فليس القول فيها كما تقول الخوارج أن خرج من الدين وانتقل من الملة وليس أيضا القول كما تقول للمرجعة أنها لا تؤثر على إيمان بل هو مؤمن كامل الإيمان مع فعله لها بل الحق قوام بين ذلك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 ب... أو تأت... يتضمنه الحديث م... مما يدن على عظم الأمر وكذلك أيضا ما نصف على أنه تبير النصوص على من يؤكم بأكبر الكذات والحافظة بالحجر رحمه الله في كتابة متحة الباري في المجلد الثاني عشر في آخرة جمعاً, جمعاً طيباً للنصوص التي نص فيها على أمر من الأمور أنه كبيراً نصة على أنه من الكبارك فبلغت العشرين في جمع الحاطر من حجر رحمه الله في آخر المجلة الثانية عشر من كتابه فتح البارك هذا الآن غربط به علبة الكبيرة على رؤيه وقال منه الصغيره يعني على رؤى هذا التعيب على رؤى هذا التعيب تقول الصغيره هي ما دون الحدين والصغيره وهي ما كانت الكبيره هذا حدها ورابطها فما دون ذلك يعني ما دون الحدين حد الدنيا وحد الاخره فما دون ذلك من الاصناف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 فإذا الذنوب مقسمة إلى كبائل وصرائل والكبائل هذا ضابطها وما دونها فهو من الصرائل والصريرة كما نبه العلم أهل العلم قد يحتف بكمل الإنسان لها من الاستخبار والاستهانة والإصرار عليها والدعوة إليها وذلك ما يجعلها قد ترتقي إلى كبيرة أو إلى أن تكون كبيرة كما قد جاء عن ابن عباس في تتملت الأثر السابق ولا صغيرة مع الإسرار ولا كبيرة مع الاستغفار يعني الكبيرة إذا تاب منها انتهت لتاب توبة صادقة إلى الله تبارك وتعالى انتهت ومن تاب تاب الله عليه وهو الصغير قد يختب بها من الإسرار عليها والاستغفار والاستهانة وعدم المبالات والدعوة إليها ما يجعلها ترتقي إله فأن تكون كبيرة جزة التسريب ذلك النبوة ذات أكبر من بعض على الترى الله عليه الصلاة والسلام وعند الشركة بلاد من ذلك تعالى من ذكبه مخزفاً بالنعوة والخورة والرداء فقال تعالى إن الله لا يقفر أي خرجه قال تعالى إنهم أن بالله وأن حضر الله عليه الصدمة وَلَا كُلْتَ مِنَا جَوْحِ خَيْنَا النَّفُوصِ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أمضيكم بأكل الكبائب قالها الثلاثة قالوا فلا يا رسول الله قالوا يسوعكم بالله وحبكم كل عالدين كان مُتفئا مجال السبقاء ألا أقوم الزوم وما سألني تنفرها أكلنا ذلك سجد مُتفق عليك وضينا عليه الصلاة والسلام نقول الجري في السبع مقامات وكذلك العقوق هنا ايضا ينبه المصنف رحمه الله الى الى فرعه تتعلق بالكبائر فهذه الذنوب التي وصفت بانها كبائر هي ليست على درجه على درجه واحدة بل بعضها أكبر من بعض وبعضها أشنع من بعض فليست على درجة واحدة والمصوص دلت على أن الدنوب الكبائر بعضها أكبر من بعض كما في الحديث الذي أشار إليه المصنف ألا أنبئكم بأكبر الكبائر وعد النبي عليه الصلاة والسلام في جملة الكبار وفي مقدمة أشترك بالله وهو أظلم الظلم وأعظم الظنوب على الإقلاق بل هو الدنب الذي لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه ولهذا أورد المصنف قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وقل الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حظم الله عليه جدة وموار النار فالشرك كبيرا وهو أكبر الكبائر وهو ذنب لا يغفره الله سبحانه وتعالى لصاحبه إذا لقي الله به أما الذنوبة الأخرى الكبيرة التي دون الشر ودون الكفر بالله تبارك وتعالى فأمره تحت مشيئة الله كما في الآية إن الله لا يغفر يشرك به ويذكر ما دون ذلك لمن يشه ثم ذكر رحمه الله الحديث ألا أنبئكم لأكبر كباب وهذا واضح ووصليه في تفاوض هذا الكباب وأنه ليست على درجة واحدة قال فبين عليه الصلاة والسلام أن قول الزور من أكبر الكباب وليس له ذكر في السبع الموبقات وكذلك العقوق وهذا فيها انتباهي لما سبق انشارة اليه وان حديث السبع ليس حاصرة للكباءة في, في هذا العدد فلا قد من الجمع بين النصوص وجمع بين النصوص لا يتأتى الا يقوم بعدل انحصار الكباءة في هذا العدد الذي هو السبع نعم هنا, هنا الان قبل الدخول أشير إلى, إلى, إلى بعض الأمور فيما يتعلق بالكبائل الكبائل لها تقسيمات عند أهل العلم عديدة ومن المفيد لطالب العلم أن يعرف تقسيمات الكبائل وأيضا الاعتبارات التي تكون بها آآ تلك آآ التقسيمات فالكبائل تنقسم أو الدنوب تنقسم إلى كبائر والصغائر وهذا تقسيم مرة معنا تنقسم الكبائر إلى أصغير أيضا مرة معنا هذا التقسيم تعلو محظور أو تركو مأمور فالزنة كبيرة وهو تعلو محظور و تركوا الصلاة كبيرة وهو تركوا ما موت فالكبال تنقسم إلى قسمين الى, إلى فعل محبول وترك ما موت تنقسم الكبال إلى قسمين أيضا باعتبار محلية فهناك كبال كبال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 وقسم منها يتعلق بحقوق العباد فالشرك كبيرة ويتعلق بحق الله ترك الصلاة كبيرة ويتعلق بحق الله أكل مال اليتيف السرقة القتل إلى غير ذلك هذه كبائل ويتتعلق بحقوق العباد وكلها هي حقوق لله سبحانه وتعالى ولكن قيل عنها أنها حقوق للعباد لأن العباد فيها مطالبة ولن فيها حقوق جعلها الله سبحانه وتعالى لها أيضا هناك تقسيم لأن الكبائر ذكرها من قيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي هو تقسيم مفيد جدا للمسلم ولطالب العلم يتعلق بأصلة كبيرة وما ينحركها في الإنسان فذكر ابن القيم رحمه الله أن الكبارة تنقسم إلى أربعة أقسام الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام قالت باسم الأول الذنوب أو المعاصي الملكية يعني التي باعث العبد لفعلها أو المحبك للعبد لفعلها هو تعالينه وتكبره وزبروته وطريانه وميله لهذا الملك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 بمنازعه واحده منهما قعدتم في النار قال تعالى ان الله لا يغفر في هذا معنى جديرا فهذه الذنوب هي الذي وقع فيها العند استعلاء انك فرعون علا في العر وتكبرا وتعاظما ومتعاليا فيتعاضى من صلات الله سبحانه وتعالى مالا إليه بالعبد ومن ذلك ما شرق لي في النص العظمة لزاري والكبرياء لدانه وعقوبة أهل هذه النروم ما لم يتوبوا منها عند الله عظيم وعاقبتهم شريعة وقد جاءت الحديث صحيح أن المتكبرين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 لها تشبه بالشيطان باختصال الشيطان وخلاله ومن ذلك الحسد والمكر والكيد والنفار والغل والدعوة إلى المعاصي والذنوب والتغيثيها والتحذير من الطاعات والنهي عنها والأمر بالبدع والأبوار والضلالات وكل من خارف هذه الأشياء صار متسبها بالشيطان وهي ضلوب شيطانية لأن فاعلها قد تشبها بفعلها بالشيطان واعتسى به من نجل أن يكون الإنسان العياد بالله دائيا بالضلال دائيا بالمعاصي والأثان أو أن يكون محذرا من الطاعات مخذرا عن العبادات ناهيا عن فعلها هذا أخو الشيطان بل شيطان كما قال الله عز وجل شياطين الإنس والجد يحيي بعضهم من بعض الزخرة القول غرورا فهو شيطان وأخ للشيطان لأنه مات في صفاته وشبهه في أعماله وفصائه فهذا نوع من, من الذنوب قسم قسم الثالث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 وا و مثل ضرب الناس والاعتداء عليهم فتهدم الدروب و او والصوت العالي و واللهجه والثوران كل هذه الصفات التي هي تظهر بالسباق فعل الانسان لها هو من هذا القبيل الدنوج السبعيه التي ابعلها اكثر انسان ويكون فيها مشابها للحيوانات المفترسه حتى ادوا درج عند الناس ومعروف ربما يسمع بعض الاحيان بعض اشخاص الذي تظهر فيه مثل هذه الاعمال يا يطمعن او يقول عنه بعض الناس يقول هذا ليس انسان هذا حيوان او يكون هذا وحش او يبون هذا من الثباء جاءت هذه الكلمه ساتجدون رؤى فيها صفات لا تعرف ولا تعرف ولا في الحيوانات المفترسه راوا فيها صفات من هذا القديم فان هذه الظروف وامثالها تسمى الذروب السبعية يعني التي فعلاً إلساتيها لها هو نوع من, من, من التسبه بالحيوان بالحيوان السبع أو بالوحوس النوع الرابع اسمه الرابع الدروب أو المعاصي الذهيمية البهيمية التي يتشب فيها للإنسان ببهيمة الأنعام ويجمع هذا النوع السرع والحرص على شهوة البطن وشهوة الفرط شهوة البطن وشهوة الفرط أن يقضي شهوة بطنه بجلب المال وتحسين المال وتحسين المال بأي طريقة ما ولا يبتل لأن الذي أمام عينيه وأمام نظرين تحسير شهوة بطنه كيف مدهب فلا يبالي يأكل مال اليتيم يأكل ما ليس له بحق كل هذه الأمور لا يبالي بها يأكل الأشياء المحرمة يتناول الأمور الممنوعة لا يبالي بذلك وأيضاً أهم شهوة فرجة واو وهو وهو قد ظلم نفسه بسبب الزنا ايوا كيف لي أي فرقهم يقضي شهوه ترجف ففيكون بذات الشبيه ب ببهيمتي يكون شبيه ببهيمه الان فهذا الصنف من الجنون يسمى الجنون البهيميه جنون سبعيه وجنون بهيميه والله تبارك وتعالى يقول لقد طغى بني الله عز وجل كرم الإنسان بالعقل فكيف يتشبه بهذه الحيوانات البهيم وبهذه الهفوصة التي لا تعمل كرمه الله مميزا فكيف يكون هذا المكرم بالعقل وحشا ضاليا أو كيف يكون هذا المكرم بالعقل حيوانا بهيما مميزه الله بالعقل فينبغي أن يعمل عقل لديه و و, و يصل الى عقله ب امور مفيده ويبتعد عن, عن الامور المحرمه ولا يكترث للنصوص ولا سيبه بل مجاز الصلاه النهي عن ان يقع ايفعال الكذب و, و, و, و, و ونقر الغراب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 ان جبال قد الى الأرض مثل جبل لا يغور بروج الذبعير ايضا وردت في في هذا الفعل المهم ان الله عز وجل كما رفع زوجا الانسان ان ان يكون مثل هذه الحيوانات التي الحيوانات الوحشيه او الحيوانات البهيم الحيوان البهيم كرمه الله عز وجل فإذا هذا تفسير ذكره أهل العلم وهو جدا للإنسان حتى يعرف مداخل هذه الظروف على نفسه فيغلقها ويقول الله عز وجل كرمني وصرفني وفضلني فلماذا أكون ب... ب... ب... ب... ب... ب... مثل البهيم ومثل ان قال او الوص او كن متشبها بالشيطان او اتعالى وادعاء اخرج من اخرج نفسي من كوني عبد فادعي صفات الخالق الجليل والرب العظيم واتعالى على عباد الله عز وجل ولا تصعر كذب للناس ولا تمشي في الارض مراحا ان الله خير كل مستعل فصور ثم شرح المصلب رحمه الله بعبده للكباءة نعم البيض حول هذه صحيح بالله وهو أن تتعال للذات ربك ومه وقلبك شعبوا جماعة ويرضوا من عزل أو بشر أو جمس أو قبل أو بديل أو سيف أو كمومي أو نشك من تبهلك قال الله تعالى نعم ان لو هذا اجتماعك ولكننا نذكرك بالكلمه المشره وقال تعالى ان في, تعالى في, في الجنه قد حرم الله عليهم الجننه ويغارونها وقال تعالى ان مشكيركم المؤمنين والايات في ذلك كثيره والحشركه بالذي قال اننا ننفق الله من اشعاد الى قطع فاشهد من ذلك مثال وقال الدنيا صلى الله عليه وسلم ألا على أعبركم لأحذر الكبائر فالإصلاة بالله الحديث وقال اكتبه السبع المنفقات تذكر منها الشرك وقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه وغفلوه الحديث الصحيح. هنا بدأ المصنف رحمه وقابه بصرد الكبائر وعدها واحدة تلوة أخرى وبدأ رحمه الله بكبيرة الشرك وبدأه بها هو اتباعا للقرآن والسنة اتباعا للقرآن والسنة وفي القرآن والسنة في الأوامل يبدأ بأعظمها وأعظمها التوحيد وفي النواة يبدأ بأخطرها وأخطرها الشرك وهذا مطلق فيه القآن. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حظم الله إلا بالأرض ولا يزنون قل تعالوا أترم ربكم عليكم أن لا تزرقوا به شيئا وفي الوالدين إحسان لا تجعل مع الله إلها آخر فتبعد مدموم مخذولا وقضى ربك أن لا تعمد إلا, إلا إياه وفي ثم ذكر في السياق 18 من الاوامر والنواهي فالقران في عد الاوامر يبدا التوحيد وهو اعظم الاوامر واحسن الطاعات والله جنها واساسها وفي النواهي يبدا بالشرك بالله سبحانه وتعالى او بالتحذير منه وكذلك السنه وقد ذكر المصنف في مسيح معنا حديثين في الكبائب وكل منهما بدأ بالسرك كل منهما بدأ بالسرك فبدأ به المصنف رحمه الله والسرك هو أعظم الذنوب أخطرها وهو الدنب الذي لا يغفر الله تبارك وتعالى لصاحبه إن مات عليه فمن لقي الله مشركا فمأواه جهنم خالدا خلدا فيها أبد الآبات لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها كما قال الله سبحانه والذين كفروا لهم جهنم لا يقضى عليه فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نفس كل كفور وهم يصطرقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولا معبركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير لذوقوا فما للظالمين من نصير فالسلك بالله هو أظلم الظلم وأكبر الذنوب وهو الذنوب الذي لا يدر الله لصاحبه إما تعليم والسلك بالله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 أقسام الثلاث توحيدا ولهيه وتوحيدا للهيه وتوحيدا الاسماء والصفات اي ان وحد الله في كل منها فان الشركه ينقسم الى اقسام الثلاث شرك في الالهيه وشرك في الاسماء والصفات وشرك في الالهيه فاي كان من غير الله شيئا من خصائص الله الربوبيه يكون جعل الله شريكا له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 والشرك هو التسوية الشرك هو التسوية تسوية غير الله بالله كما قال طاعة عز وجل عن أهل النار عندما يفرونا قالوا قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين إذ نسويكم برب العالمين فتسوية غير الله بالله في خصائصه هذا شرك بالله ناقل منه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 وانت تعلم ف فهذه حقيقه الشر هو اعظم الذنوب اخطرها ومحبط للاعمال باطل لها ففالمشرك لا يقر الله فمنعه عنه وولا ان تعبد بيطاعا كما كتب احنان ولقد روحي اليك والى الذين من قبلك لا ان اشركت لا يحطن عمل من الخاسرين بل الله فاعبد وق من الشاكرين قال المصنف رحمه الله وهو أن تجعل لله نبدا وهو خلقك وتعبد معه غيرا من حجر أو بشر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو جنية أو لجمة أو ملك أو أي ذلك فكل هذه مخلوقات لله والمخلوق لا يسوى بخالقه ولا يعظم من خصائص خالقه ولا يجعل ندا لخالقه كيف يسوى المخلوق من ترام برمض العالمين ومالك البقاء سبحانه وتعالى كيف سوى المخلوق الناقص الفقير العاجز فقدر الغني العظيم فف هذا الرجل كله على هل ان يسوى غير الله تعالى الله بالله وتامل كلمه الصدف والمقوله من من الحديث قال السلف ان تجعل الله ندا وهو خلقك تجعل لله ندا وهو خلقا وهذا في لفت انتباه لسناعة السلك لسناعة أعمال المسلكين تفرد الله سبحانه وتعالى من خلقهم بعد أن لم يكونوا سيئا منكورا فجعلوا له الشركاء ودعوا غيرهم من وأقبلوا بإباداتهم وضاعاتهم وسؤالاتهم وطلب حاجاتهم من غير من خلقهم وهذا من ما يكون تفرد بخلبهم ثم يتجمون في إبادتهم وحاجاتهم من غيرهم وفي هذا المعنى يقول الله, يقول الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا خالق لكم الله تعلمون أن الله تفرد بخارقكم فلا تجعلوا له أندادا لا تجعلوا له سركاء في العباد مثلها أيضا قولوا أن ربكم تعبدون أي تفردت الرومية تبردت بالخلب تبردت بالإيجاد فاعبدون أي أخلصوا لي العبادة أن تجعل لله نداً وهو يعني تبرد بخلبك وإيجادك من عدم ثم يجعل أبو المشلك نداً وشريكاً وهذه ممتعة من المخلوقات اللهم الحجر، الشجر، الشيف، النبي أما كل هذه مخلوقات الله لا تستحق من العبادة من العبادة في شيء العبادة حق للخالق العظيم الرب الجليل سبحانه وتعالى قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويرفض ما دون ذلك بمن يشاء هذه النقاهه فيها تنصيص على ان جنب الشرك جنب لا يقرب من مات عليه بمن مات كان مشركا وتاب يتوب الله عليه وكرمنا المشركين الفقراء كانوا وقبلوا دعوتها أنبياء كتاب الله عليه فإذا قوله إن الله لا يغفر أن هذا في حق ممات على ذلك في حق ممات على ذلك أما قوله سبحانه وتعالى في سورة الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا هنا قال لا يغفر يشرك منه. هنا قال إن الله يغفر الذنوب جميعا فالاستشكلة البعض الأمر يعني في هذه الآية الله لا يغفر به وهناك قال يغفر دروب جميع بما فيها الشرك بما فيها الله وتوضيح الأمر أن آية النساء في حقي منتاب وآ وآ وآ وآ وآ وآ وآ وآ وآية الله نعم آية النساء في حق من, في حق من مات عفواً آية النساء في حق من مات على ذلك أن الله لا يغفر الوشرة كبير وآية الزمر في حق من تان فقولوا إن الله يغفر الضروب جميعاً أي لمن تان بما فيها الشرف؟ بدليل قولاً لا تقنطوا أي تقنطوا قل يا الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا فدائما او قول لا تقنطوا اتبعوا الى الله فإن الله يغفر الذنوب لا تعظموا ذنب ان يغفر مهما عظم الذنب وبلغ الجنوه وتعدت اذا تاب منه صاحبه تاب الله عليه ان الله يغفر الذنوب هذا حق من تاب وايه للثابت في حق على ذلك ان الله لا أن يشرك به مات على ذلك ومن على الكبيرة غير قائمة منها ما حكمه؟ ما هو عرض للوعيد هو عرض للوعيد والمصوص الوعيد يخشى عليه منها ولكن نزول هذا الوعيد لا يرتب على أموره ترتب على أموه و... ولهذا قال وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ فهو تحت بسيئة الله إِنْ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ عَذَّبَهُ فَإِنَّهُ لَا ثم هؤلاء آل الكبائل إذا إذا دخلوا النار بموجب كبائلهم وذنوبهم فإنهم يخرجون منها على دفعات الدفعات وجماعات الجماعات لأنهم متفاوتون في فعل هذه الكبائر ليسوا فيها على درجة واحدة ولا مستوى واحد فلهذا جاءت صنة عن النبي السلطة عليه السلام أنه قال ثم تميدهم النار ماته ثم يخرجون ضبائر الحديث الصحيحي ثم يخرجون ضبائر أي جماعات الجماعات فيلقون في مهر الفردوس فيحيون بماءه كما تنبت الحبة في حمير السين أي الذي يحملها السين إذا جاء يطفح قال وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومقواه النار وما نبالبين من أصاره فمن مات مسركا فوابعا في أظلم الجن وأكبر الجن وعقوبته أنه محرم محرم عليه لدخول الجنة ومعواه النار مخلدا فيها أبد الآبات لا يقضى عليه فيموت ولا يخفق عنه من عذابها يعني لا يكون له موت فيسلم به من هذا العذاب ولا أيضا يخفف عنه من عذابها بل دل على أن الكافر يزداد عليه العذاب في النار في قوله سبحانه وتعالى في صورة النبا فذوقوا فلم نزيدكم إلا على قال العلامة السعد رحمه الله في تفسيري لأذي الآية إن هذه الآية جدت الآيات على قفار أهل لأنه قد يتطلع أو يؤمل أو يظن أنه سيقضى عليه في يموت أو يظن أنه سيقفف عنها العناب ويهون عليه العذاب أو أنه يخرج فيأتينا الرد يأتي الجواب فذوقوا فلنزيدكم إلا عذاب يعني ليس لكم في هذه النار إلا الخلود فلا والعذاب المتزايد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 في غير موضعها فتصرف للمخلوق فوضعه لأنه في وضع للعبادة في غير موضعها العبادة موضعها أن تصرف لله وأن تخلص لله سبحانه وتعالى وتكون خالصة له جل وعلا فإذا وضعت لغيره من ملك أو, أو, أو, أو, أو, أو نبي أو شجر أو حجر وغير ذلك هذا أبرم الظلم. أغنى من ظن قال إن الشرك لغلو عظيم قال رحمه الله فمن أشرك بالله تعالى ثم مات مشركا فهو من أصحاب آل قطعا ثم مات مشركا هذا قيد من أشرك بالله ثم مات مشركا لكن من أشرك ووتاب يا الله سبحانه وتعالى ومات موحدا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 وإن قد فالموحد الذي لم يسرق بالله سبحانه وتعالى هو من أصحاب الجنة من أصحاب الجنة قطعا هو من أصحاب الجنة وقطعا سيدفل الجنة مدام غيره يسرق بالله من مات لا يسرق بالله يمشي أنتخل الجنة ثم هذا الدخول مختلف قد يكونوا ذكوراً أولياً قد يكونوا ذكوراً أولياً يعني بدون مرور بمرحلة تعليم في النار وقد يكونوا ذكوراً بعد مرور بمرحلة تعليم النار ولهذا الموحدون أو الذين استلموا من الشرك هم لسوا على طفقة واحدة وقرأ في هذا قول الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسهم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الوضع جنات عذن يدخلونها يدخلونها الوار هذه في قوله يدخلونها شملت ماذا؟ شملت خلافة شملت الثلاثة السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه أي الطالب نفسه بالجنوب والكبائل التي دون السرك دون السرك بالله فهذا الثلاثة كلهم قال الله عز وجل جنات عدل يدخلوننا والعلامة الشنقينة رحمه الله في تفسيره يعظم إنسان هذه رواه تعظيما عجيما والله هو سوا والله والله بفخ نشانها و ما على هذه ما يحدث عندها لانها شملت القادر شملت القادر فالثلاثه كله يدخل يدخلون الجنه لكن السابق بالخيرات والمقتصد كل منهما يدخل الجنه بدون حساب ولا عذاب كل من يدخل الجنه بدون حساب ولا عذاب المقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم والصادق بالخيرات هو الذي استزاد على فعل الواجب وترك المحرم على الوقايه والمستحبات ففما في هذا كل من يدخل الجنه بدون حساب ولا عذاب بقول اوليا والدار الذي أي الذي ظلم نفسه في بدول السرك الذي ظلم في بدول الشرك لان الضم عندما يطرق القران صارت يغلق ويراد به الظلم الذي هو المعاصي التي دون الشرك وصارت ويراد به الظلم الذي دون الشرك كما مر معنا قريبا ان الشرك ظلم عظيم والكافرون هم الظالمون ثم أيضا لو ترى بقية السياق الذي معنا في سورة فاطر يأتي في تمام السياق بعد أن ذكر هذه الأقسام الثلاثة المقتصد والسابق والضال النسل لما ذكرهم وذكر ثوابهم عند الله سبحانه وتعالى انتقل إلى حسن الآخر وهو الكافر قالوا والذين كبروا لهم نار الجهند لا يقضى عليه فيموتوا في ولا يخفروا عنه من عذابها كذلك نجزي كل كفور واوجه فريقون فيها ربنا اخرجنا نعمه صالحا غير الذي كنا نعمل اولا معمركم ما اذا تذكر فيه من تذكر وجاءكم الندير فذوقوا فما للطالبين بالنصر او هنا للطالبين غير مال بنفسه هذا ظلم والكفر هذا ظلم بالكفر موجب لكل النار فيها ابدا ابدا وذاك ظلم فيما دون الضغر وفيما دون الشرك بالله وهو عرضة للوعيد وعرضة للفوق هذا الذي ظالم في فيما دون الشرك ظلمها بالمعاصي والذنوب الذي يدونه الشرك هو من أهل الجنة لماذا؟ لأن الله قال جناد وعدم يدخلونه لكن لا يلزم من ذلك أن يكون دخولا أوليا لا ينزل من ذلك أن يكون الدخول أولي هو سيدخل جنة قطعا لكن لا من ذلك أن يكون هذا الدخول أوليا مثل ما جاء أيضا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام قال لا إله إلا الله دخل الجنة يسيبه قبل ذلك أنه يسيبه يعني قد يكون عندها معاصي وذنوب ويدخل بها النار هو ولكن مهلهم ومصيره الى الى, إلى الجنه ما هو مصيره الى الجنه ثم ايضا دخول هؤلاء للنار هو هو دخول الاجل التنقي والطعيس والتطهير مثل ما قال المطيب في بعض كتب كلمه الجميله المفيده قال ابن الله عليه هناك ثلاثه عنه في الدنيا من تطهر بها تطهره وهي بالحسنات الmaxيه والتوبه النصوح والمخالص المكثره الحسنات الماحية والتوبه النصوح والحسنات المكثره فمن تطهر بها تطهرته واذا تهمل بها في نهر جهنم الغرقي واذا تهوا في نهر جهنم الوقيعه فأصحاب المعاصي التي الذين يدون الشرك دون الكفر بالله دخولهم النار دخول تطهير لماذا لان الجنه دار الطيب والفرح وراحت كلمه طبتهم التي تقال للداخلين طبت فدخولها خالدين فالذي طيبه شابه قبذ يظهر من قبته ثمرات النار فلم يكن قد تطهر من في الدنيا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 هذا معنى قول المصنف كما أن من آمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وإن عد وهذا تستبيد فائدة أن التوحيد أن التوحيد والإيمان موجب لدخول الجنة موجب لدخول الجنة فإن كان توحيد مع تحقيق للإيمان وتتميم له سواء نكمل الإيمان الواجب أو مع الإيمان الواجب نكمل الإيمان المستهد فهذا دخوله للجنة دخول أولي أو يكون عنده توهيد وأشلاص لله وبعد عن السرك لكن عنده معاصي وظلم نفسي فهذا أيضا من أهل الجنة لكن لا يلزم من ذلك أن يكون دخوله لها دخولا قد فقط يمره قبل, قبل ذلك بمحلة تعليم قال فهو من أصحاب الجنة وإن عدم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنبئكم بأكبر الكبائب الإشراك بالله على منبيوكم بأكبر الكبائب الإشراك بالله الحديث وعقوق الوالدين وكانوا متكئاً فجلس وقال ألا بقول الزوم وشهادة الزوم وما زال يكررها عليه الصلاة والسلام حتى قال الصحابة ديته سكت فهذا الحديث كانت على على أن الشرك أكبر الكبائل وفي مقدمة الكبائل وهو أخطر وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبعة الموبقات فذكر منها من الشرك بل ذكر في مقدمتها الشرك بالله عز وجل وقوله اجتنبوا سبق التنبيه على ما في هذه الكلمة ذلك وقوله موقبات أي المهلكات سميت الكبائر موقبات لانها تؤهلك صاحبها وايضا تسمى المقمحات لانها تحمق صاحبها في العذاب وفي الهلاك وهي ايضا تسمى المهلكات وتسمى الكبائر وتسمى الاظالم اظالم الذنوب وقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه وهذا أيضا فيها ربيان هذه الكبيرة الكفر وصف لله بأن يبدل دينه بدل التوحيد فينتقل إلى السرك والتنديد الكبيرة فاقتلوا نفسه اي والله تعالى, وغطب الله تعالى من يقتل مؤمنا مسلما في الاسلام جناحه جنن وقال التيهات وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وقال تعالى الذين لا يجدون من الظالمين لانقا وطولا لا يقتلون وقالتها نفسا بعين نفس أو بسات في الأرض فكائنا وقتنا جميعا وقال تعالى وإذا النووذك سردت بأي ذنب متلت وقال النبي رسول الله عليه وسلم فإنه استبعادنا بقام أن تجرى فتنا النفس الله وقال عليه الصلاة والسلام وقال سرد أحسين قال من تجعل جلدان من الدم والخلق قال ثم أي قال إن تفتل ولتك فشيت عن يطعم الملاك إذا ثم قال الثيل قال أن تجان من حديث وقال رسول الله عليه وسلم إذا التقل المسلمان بسيدانهما فاضلوا المقصول بالناو كي لا الله لها تتقاتل وما كان المقصول قال إنه صلى الله عليه وسلم لا يساعد في فشحة من دينك ما لم يتمثبك من قوانك وقال صلى الله عليه وسلم لا توجهوا بعدي كبارا يطلبوا بحبكم إقابة وقال الشيء ابن محاجم ابن قريدة عن الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد من أرضا ممت الله من جوال الدنيا وقال عليه الصلاة والسلام لا يسأل النخوط مصرح من دين ما أعلم جمسك دمك وراء ما أدفه المطارين وقال عليه الصلاة والسلام ما هو من يأخذ عضيك الناس بالدماء وقال بأرسل عن الشعبين أكد الله بن عمجة رضي الله تعالى عنه منه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر كذلك سلامك بالله وقتل النفس وعفوة الوالدين قال أكبرنا نصركم عاصم قال قال أكبرنا نصركم عادة عن النبي صلى الله عليه قال الله أفل من فتر المؤمنة قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس كتن قلنا إلا كان عدم آدم الأول فيه لأنه أول من سنى القتل مكتبا عليك وعلى تأذى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل بعائحة الدميرة فرائحة الجميلة وإذن لك أنا يوجد من مسيرة أطفالين على النهات مجرد رؤالي ومسرين وعلى أبيه ويقتر لي ومتأذى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من جنة الله والآلات الله يعطى الجنة وإن يريه هذا يوجد من المسيح في الضريل الذي هو يفضل رضي الله تعالى عنه حيث صلى الله عليه وسلم قال من أعان على قتل مؤمن بشغل كلمة لقي الله من ابتور من عيه آيس من رحمة الله الله أحمد والمماجه بإسمانه النقال المعامل يتقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجدرهم عسى الله أن يفره إلا قدر يرموك كادر أما قدر يقتل ومؤفنا النسائي ثم ذكر المصند كبيرة القدر قتل النفس التي حرم الله قتلها وهذا الدم كبيرة عظيمة وقد جاءت في القرآن مقرونة بالشرك بالله جل وعلا في قوله والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وأيضا جاءت في حديث اجتناب السبع الموبقات مقرونة بالشرك اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله بالسحر وقتل النس التي قضم الله إلا بالحق فالبتل كبيرة عظيمة وجريمة خطيرة وهي إراقة الدم المعصوم الذي قرم الله عز وجل إراقة دمه فهذه كبيرة عظيمة ومصنف رحمه الله ساق الأذلة من القرآن والسنة في بيان هذه الكبيرة وبيان فقورتها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 لا عن عمد فهذه العقوبة للقاتل لغيره عمدا وبأسر قتله عمدا وقصدا لقتله فعقوبته من كان كذلك جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد عذابا عظيم وعقوبته هذا الخلود في هذه الايه هذا الخلود في هذه الايه هذه عقوبته هذه عقوبته عند الله سبحانه وتعالى ولكن اذا كان عنده التوحيد مع هذه ومع هذا الذر كان عنده التوحيد فالتوحيد مانع من الخلود لا قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى اكثر من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه ادنى نقال ذره من الايمان ف التوحيد مانع من من الخلود وهذا جزاء هذا الجزاء عند الله اذا كان موحدا لك مخرصا لله سبحانه وتعالى مع هذا الذنب فانه فإنه خلوده في النار ومقدر ساكن النار وهو في النار لمده ثم ما له الى الخروج اذا وهذه ال الجريمة التي قتل العمد فيها حق لله وفيها حق للمقتول وفيها حق لأولياء المقتول فيها حق لله وحق للمقتول وحق لأولياء المقتول جاء في حديث صحيح عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم قيامة ثلاثة ديوان لا يغثر الله وديوان لا يتوق الله وديوان لا يعبر الله به ثم بيّن الآن قال الديوان الذي لا يغفر الله الشر فهذا الديوان لا يقفل صاحبه والي خلت في والديوان الذي لا يطلب الله آآ آآ ظلم العباد بعضهم نباوه ظلم العباد بعضهم نباوه فالقتل كل ظلم للمقتول وفيه ظلم لأوليائه بظلم لأولياء فللمقتول حق ولل... ولأولياء حق ولهذا جاء أن المقتول يأتي يحمل رأسه بين يديه يوم القيامة يأتي يحمل بين يديه ويقول يا ربي هذا قتلني فيما قتلني يطالب لحقه ورأسه يحمله بين يديه وأولياء لهم لهم حق ولهما العقوبه او المطالبه قال تعالى ممنو في له من هذا الشيء ف هذه عقوبه القاتل العمد قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له ادابا عظيما ولا حججه في هذه الايه ونظائرها دي من تفسير وا وغلقت منا الايمان الكبيره فالخوارج والمعتزله لا حجه لهم في ذلك وواضعه اذا همت له نصوص اخرى وجمع بين آيات الوعد والوعيد استبان الحكم همما الناس يعمل بعض النصوص ويهمل فقيه النصوص لا شك انه سيصل سيصل المفاهيم الخاطئة وتقريرات مغلوطة فالمعتزلة ومثلهم الخوارج يستدلون بهذه الآية على أن مرتكب الكبير خارج من الإيمان ومخلط يوم قيامة في النيران والآية المحجة لغزيها إذا ضمنتها إلى قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفره أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك لما القتل دون الشرك والله عز وجل قال ويغفر ما دون ذلك لما يشاء فهذه العقوبة معلقة بمشيئة يعني إنشاء عنده وإنشاء غفر ورد ذنب الذي هو الشرك قطع الله عز لصاحبه بأنه عليه لا يغفر الله له أما هذه الظروفه تحت مجينة ولهذا يذكر أن أحد كباب المعتزلة وهو بشر المريسي كما أورد هذه القصة بالخطيب وغيره أنه كان مرضة في مجلس وأراد أن يسكك على عوام المسلمين ووجهها في هذه القضية فقال راقب عند قولا من القول قال انا إذا وقت تمام الله يوم القيامة سأقول له إن مذكبا كبيرا مخلد منه فإن قال لي وما حملك على ذلك يا بشر سأقول له أنت الذي قلت ذلك فإن قال لي أين أقول له أنت قلت بالقرآن ومن يقتل مؤمنا متحمدا فجزأه جهنم خالدا فيه فهذا إضافة إلى ما فيه من تقرير قادر فيه أسلوب خبيل وشنيع جدا في, في, في, في الكلام في العرض من أحبش ما يقوله أشنعي إن قارني وأقول له يعني هذا من أسوأ ما يقول فلاحظ التقرير وأيضا ما فيه من تشكيك للعوام والجمهات فكان أحد الحاضرين إن لما أنس اسمه أنس وكان أصغر من المجلس فقال لهم فإن قال لك وأنا قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لي وقد شئت أن أغفر فماذا تقول له إن قال لك إن إنني قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويقفر مالون ذلك لمن يشابه قد شئت وأنا أخبر له فماذا تقول لك بوهد فبارك فيها فائدة أن النصوص الوعيد لا يبغي أن تفهم بمعزل عن النصوص أخرى وهنا يقع للحضر من يعمل نصوص الوعيد مهمل النصوص الوعيد أو من يعمل نصوص الوعيد مهمل النصوص الوعيد يقع للحضر هناك خضر خوارك معتنسلة وهنا خضر مرجع الموتى ياتي اذا حول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه واذن وانسى كل الذنوب يغفر والمسرق هذا لا يدخل والاخر ياتي ويقول لا الزاني هنا يزني وهو مؤمن فالثاني خارج من الايمان والحق وسط ذلك دون والحق وسط بين ذلك ولا ولا تتحقق وسطيه الوسطية والحق الذي بجمع بنا كالنصوص أما بأن يعمل بعضا ويهمل بعضا فهذا الذي تخرج به عقائد أهل الضلال فمتجد يتمسك بمعض النصوص مهمنا نصوصا أخيرا قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يكتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يسنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانة إلا من تاب إلا من تاب وهذا فيه أن أن التائب يتوب الله عليه مهما كان ذبه التائب يتوب الله عليه مهما كان ذبه حتى القاتل إذا تاب صاب الله عليه وقبل الله توبته ويبقى حق المقتول وحق اولياء المقتول ويكون القصاص كنجاتي حديث المسلس اتدرون من المفلس قلنا المفلس من لا درهم له ولا قال المفلس الذي الذي ياتي يوم القيامه فقر بنادا واخذ مال هذا وسفك دم هذا فسيوخذ من حسناته فيعقون فإذا فنيت حسن... ح... يؤخذ من حسناته ف... فيعقون فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت... فطرحت عليه فطرح في النار قال والذي لا نعون مع الله إلى آخر ولا نقتلون التي حظم الله إلا بالحق فيها كما سبق قرن القتل هذه الجريمة العظيمة بالشرك الله عز وجل قال وقال تعالى من قتل نفسا لغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وهذا فيه سناعة القتل وحكم الأرقات وأنه بهذه المذابة وهذه السفر التي ذكر الله تبارك وتعالى فكأنما قتل الناس جميعا لأنه لم يصبح للدم عنده فهمة لم يصبح للدم عنده فهمة فلم يباني فكأنما قتل الناس جميعا ومن باشرة القتل وإراقة الدم أصبح شأنه كشأن من لم يبالي بدماء الناس لأنها دماء معصومة فهو دماء معصومة فمن يريد الدم بغيرها ويقتر النفس المعصومة بغيرها فهو استماح حرمة الدماء فكان بهذه الصفة وقال تعالى وإذا الموقودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا المقودة سئلت بأي ذنب قتلت وهنا نوع من القتل وصرف من القتل والقتل أيضا درجات متفاوتا وأمر من قتل الولد خشية أن يقوم قضية أن يقوم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم أو كذلك قتل الأنت لعدم رومتها وإذا بشر أحدهم بالأنت ظل وجهه مسودا وهو كبير لا نقرأ لا يمسكه على هون أم يدسه بالتراب يعني يمسكه ويبكيها عنده على مضابه على كراهية أو أو جدسوا التراب حتى في الجاهليه اذا جاءت اذا جاءت الانثى اذا جاءت الانثى بقيت تتواجدن بالتراب حتى ان بعضهم في سته جاهليته بهذا الباب في سته جاهليه في هذا الباب بعضهم وقت الولاده يحضرها الى, إلى وقت الولاده ورأساً يعني كانت أنتاً ما تعيش ولا دقيقة واحدة ولا ولا ويتقى في الأرض ولا دقيقة واحدة بشدة الكرانية التي ملأت قلوبهم في الفتنات ما يقيل ولا دقيقة العفرة جاهزة والتراف جاهز ولا يتقه مكان بريد حتى ما تبقى ثواني ولا لعبات ذكر في بعضهم أن جاهليته في هذا بلغت هذا المبلغ الحفظ إلى جنب الأنتى ومجرد ما يخرج المولوك ثواني إن كان ذكر أبقى وإن كان أنتى دسه في الطراب ودفن عليه وبعضهم قد ينفذ قليلا ويصبر فترة مثل ما ذكروا أيضا في طريقتهم في دس الأنتى في الطراب بعضهم يصبر قليلا يفقها حتى تنتهي من الرضاع ومن القطام وتبدأ تمشي أربع سنوات خمس سنوات يذهب إلى هذا الوقت ولا نزال الضيق في صدر يتذاعل والكراهية في نفس التزيد ويصبر نفسه, ويصبر نفسه حتى ينفذ الصبر خلال أربع أو خمس سنوات ثم يأتي للنهاب الصغير كما ذكر في كتب الأخضار يأتي إلى هذه الصغيرة ويقول لأمها زينيها وجمليها سأأخذها بها فتبشي بوداعها هذه الصغيرة مع مع والدها ذاهبا بكسحة وبنزها وهي صمور وارضرع وفي مكان ما يكون مجهز لها أشكرى بزندها بجمالها بنتنا بجعلها خمس سنوات سنوات فيأتي بها ويقول انظره في هذه الحفرة تقف تنقر ما يطلعه عليه والده من المنظر في داخل هذه الحفرة ببراقة ثم من خلفي ليدفعها في هذا التراك ويقول في هذه الحفرة ويهير عليها التراك وينتهي منها إذا المقودة السلطة هذا قتل قتل كان عليه الجاهلية بشكل قضيع جدا ومجهر لن يمسكها ولكن يمسكها عليه عليكم. على قوم على كماهيه وعلى غرار وجه وصوت وكلامه من الناس ولا حد يذوبه لا حد يراه وهو ولكن يسمع ولا يتجوق الاشكال مش, مش موجوده كماهيه شديده وهو وهذه الجاهليه قد توجد فذاك في بعض المسلمين وتكون بدرجات مختلفه يعني فيهم جاهلية هؤلاء ولكن بدرجات مخفنة قد لا يقتلها ولكن ممسك على هون وكارث وساخر ومضرق وبعض من فيهم مثل هذه جاهلية فبالهم اطلق زوجك قال انت مات لدينا ما انت كل مرة انت وانطلقهم هذه كل من, من, من, من, من, من, من, من جاهلية التي كان عليها أولئك والله والامور الجاهليه ووافقت ب... مذاهبها على... على ذلك نصوص كثيره جدا اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ان لا من كان قبلكم شبرا شبرا اربعه في امه الامر الجاهليه لا ترقوا الى الناس هم من الكبر الى اخر الاحاديث في هذا الباب فوا الى الهموده اسئلت لاي ذنب اموتك هذا نوع من القتل وهو جريمة عظيمة وهو باهشة عظيمة جدا وهي قتل المورقودة وقتل الطفلة الصغيرة وقتل الأنثى تخلصا منه قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع المؤمنات فذكر قتل النفس الذي حرم الله وهذا الحديث سيتقرر معنا بحسب الكباهر السبع التي وردت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 دمو البريدن بوست كمان الا باحدى ثلاثه اذا تبع في هذه الثلاثه من بدل ديره وال والقاشين فقدنا نقشن بغير حق وايضا المخالف تارك لدينها المخالف من الجماعه نذكر حديث صابر الديني لا لا يحل دم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والتيب الزالي والتارك لدينه أن نفارق الجماعة النفس بالنفس والتيب الزالي والتارك لدينه أن نفارق قال وقال عليه الصلاة والسلام وقد سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندًا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك حلق ثم أي قال أنت زاني حليلة جاهلك أنت زاني حليلة جاهلك قوله أن تقتل ولدك حشية أن, أن يطعم معك له الشارد من الحديث قتل نفس معصومه وقتل النفس المعصوم المحرم ما كان المبرر المبرر الأول عند الجاهلية يقول لا أريد قلت. المبرر الأول عند الجاهلية يقول لا أريد قلتك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 من الجاهلية وقتل النفس المحرمة هو محرم مهما كان المبادل وقوله أن تزاني حليل تجارك أن تزاني حليل تجارك أنا في إشارة إلى كبيرة ستادي معها وهي الزنا لكن الزنا مع أنه كبيرة فإن كبره أيضا يتفاوت بحسب الزائل بحسب من فعل منه وبحسب الوقت بحسب المكان ففي أمور تحتف بهذه كبيرة يتفاوث كبارا هي كبيرة لكن يتفاوث كبارا فالزنا من الشيخ الكبير أشنع من الزنا من الشيخ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة ملاب لا ينبغ الله ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولا معدامهم أنيب وذكر منهم شيء طمزان يعني الشيخ الكبير يزني ووالأول الكبير ضعفت فيها المهيجات لهذا الأمر فلم يبقى مهيجا له على فئنه إلا فساده لم يبقى فيه مهيجا على فئنه إلا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 فالزينة في, في رمضان الزينة في, في الأمريكية الفاضلة ونحن ذلك فإذا هذه كبيرة ولكن يتفاوض كبرها بحسب الفاعل أو المفهول به أو, أو حسب أو الوقت أو حسب المكان إلى غير ذلك مما نبه عليها العلم وتجدون تقصيرا جميلا في, في هذا الباب في كتاب الجواب الكافي لابن قيم رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم إذا انتقى المسلمان بسيتيهما فالقاتل والمقتول في النار إذا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه هذا فيه عقوبة القاتل وأنه في النار وإذا اتقل المسلمان وسيدينهما كل منهما يحاول قتل صاحبه متعمداً ذلك فكلا هم في النار القاتل المقتول أن القاتل كان أمر واضح وأن المقتول فقد استغسر الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال أنه كان يريد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 ويصيبه نداوة الدم ينتد أي يصيبه نداوة الدم وبلها الدم ما ينتد بدم حرام أي أنه إذا كنت بدم الحرام ومباشر القتل فلا يكون في مسحة بل هو عرض للوعيد ومنه ما جاء بالآية الأولى عند المصنف رحمه الله قال ما لا يفسد به دبد يعني ما لو يصبه بلد بلد الدم ما ما مسقه بلد الدم فقران قديما طريقه في هذا البلد في بعض الصدر ذكروا رجل ذكوا يعني قتله رجل قتل اكثر من 30 شخص قتلا اكثر من 30 نفسه و وكلهم قتلهم بالحنق يعني كلهم قتلهم بالحنق يعني يخنق من يريد يخنقه حتى يموت و و وسوي عن ادهال لماذا كل من قتلهم هذا العدد الكبير كلهم قتلته بهذه الطريقه فدفى قال لأني لو أحب رؤية الدماء قال له أحب الدماء يعني ما يحب ينظر إلى مأخوة وربما أيضا ما يولد أن ينتد بدم حرام فكل من قتلهم قتلهم بطريقة الخام وعلى كل حال قوله الله ما لم ينتد بدم حرام أنا أذكرها أيضاً بفائدة ما لم ينتد بدم حرام آآ ليس آآ بلازم أن يصيب بلد الدم يعني ليس مقصود الحديث أن يصيب مداوة الدم أو بلد الدم فلو قتله بمرصاص أو قتله من بتقصة الحم أو قتله بمسيفة ولكن لم يصب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 لكن لو قتله بسيف أو بسكين أو بشنجر وغيره ولم يصبه دمه أو قتله من بعيد برصاص أو قتله من قريب بحمق أو بغرق أو غير ذلك الحكم واحد الحكم واحد قال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابة بعضا ومثل هذا الحديث قوله النبي صلى الله عليه وسلم السباب المسلم خسوق وقتاله كفرا وقتاله كفرا والكفر هنا في الحديث الذي شرطي هو كفر دون, دون كفر فليس هذا بالكفر ناقل من الملة قوله لا ترجعوا بعد كفارا يضربوا بعضكم برقام ببعضك ليس هذا بالكفر ناقل من ملة الإسلام بل هو دون كفر دون كفر ويذل على ذلك القرآن في قوله تعالى فمن عوفي من أخيه سمى القاتل أخا لأولياء المقتول وتخوى قوة الإسلام فليس بكادر لأنه قتل وعمدا لكنه سماه أخا لأولياء المقتول فلا يكون مكادر وأيضا قول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين فاقتتلوا فقول لكفارا وفتاله كفر هو كفر دون كفر يعني ليس الكفر الذي ينقل من من الملح وأيضا في النص دلالة على شناعة القتل وعظم حطره وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه كفر وهذا أيضا مما يعلم به أن الأمر كبيرا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 وقوله ما لم يصب دما حراما كما قدمت هذا لأنه هو الغالب في طريقة القتل أن يصيب الدم وإن كان الطريقة ليس فيها إصابة الدم وإن وليس فيها إراقة دم ولكن حصل القتل في الحكم هو الحكم لكن هذا الغالب في القتل وقال عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى بين الناس في الدماء أول ما يقضى بين الناس في الدماء وهذا فيما يتعلق بحقوق الناس ما يتعلق بحقوق الناس أول ما يقضى بين الناس فيها من حقوق الدماء وهناك تحقوق كثيرة يقضى فيها بين الناس لكن أول ما يقضى بين الناس الإ noting أن حقوق الدماء وأما أول ما يوصل عنه العرضية يوم قيامها الصرض plAh ولا تعارض بين الحديثين لأن هذا الحديث فيما يتعلق بالحقوق التي بين الناس فأول ما يقضى بين الناس أي الحقوق التي بينهم يكونوا في التماء وقال مصنف وقال فراس عن الشعب عن عبد الله بن عمر قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبار الإشراق بالله وقتل النفس وحقوق الوالدين وحدثنا هبيض بنهلال أخبرنا نصر بنحاصم أخبرنا عربة بنمالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أبى علي من قتل مؤمنا آآ آآ قالها ثلاثا وهذا على شرط مسلم قال إن الله أبى علي من قتل مؤمنا قالها ثلاثا وهذا على شرط مسلم وهذا أيضا فيه عقوبة القاتل وما عند الله تبارك وتعالى له من العقوبة قال في هامش رواه الحاكم من حديث عقب قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأضاروا على قوم فشد رجل من القوم فاتبعه رجل من السرية معه السيد شاهد فقال الشاهد من القوم ان مسلم فلم ينطق فيها فضربه فقتله, فقتله فلب الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولا شديدا فضرب القاتل في بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال القاتل يا رسول الله والله ما قال الذي قاتل لا تعود بنا القتل فاعرب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن من قبله من الناس الذين جهته واخذ بخفته ثم قال الثاني يا رسول الله والله ما قال الذي قال إلا تعونا من القتل فأهرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن من من الناس وأخذ في قطته ثم لم يصدر أن قال الثالث والله يا رسول الله ما قال تلقى سيؤ MEL Thanks من القتل فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف المساءة في وجه يعني الغضب waters في وجه عليه الصلاة والسلام ثم قال إن الله أبى علي من قتله مؤمنن قالها ثلاثة إن الله أبى علي من قتله مؤمنن فعرض عنه عليه الصلاة والسلام هذه المرات ثم قال إن الله أبى علي من قتله مؤمنن نعم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه الأول من سن القتل منتبق عليه وهذا فيها معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الإسلام سنة سيئة فله إثمها وإثم من بها فأول من سن القتل وهو في قتله لأخيه ف... فأقابيل في قتله لأخيه هابير ف... فكل قتل بعد ذلك للقاتل الأول كذل من ذلك لأنه أول من سنة هذه السنة وهذا الامر يطبق على كل الضللات من سن سنة سيئة أي كانت فله وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة قال عن ابي عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرى رائحه الجنه وابن ريحها يوجد من مسيره 40 عام 40 عام اخرجه البخاري والنسائي وعن ابي مروه رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال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 لكن دمه معصوم دمه معصوم ونفسه معصوم ولا يحل قتله مع أنه كان ليس بمسلم لكن نفسه ودمه معصوم ويحرم ولا قتله ولا يحل قتله والمعاهد هو الذي بين المعاهد أو المعاهدين هو هم الكفارة الذي بينهم وبين المسلمين عهد بيننا المسلمين عهد فمن قتل معاهدا يعني بينه وبين آآ آآ المسلمين عهد لم يرح رائحه الجنه لم يرح رائحه الجنه وان ريحتها يوجد المسيره 40 عام وهذا مما يعرف به ان الامر كبير قد رجعنا للطالب ما الثقيله فيه انه لا يدخل الجنه او لا يشم ريحتها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 وهذا في فطوره هذه الجريمه وبهذا الحديث نعلم ان كان الكافل في في في دم محرم الا اصل ما محرم الا اذا جاء موجب لقتله بالله اذا جاء موجب لقتله جاء اينما وجد ليس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 فقتله متى وجد الإنسان هذا تعجيل به إلى النار والمسلم والدين في الرحمة والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعدتم رحمة ولما ذكروا له وضعة مضر وشدتهم على المسلمين وأيضا في قصة دوس وطلبوا منها أن يدعو عليهم فمد يديه، فلما مد يديه قال أبام الصحابة هلكت المضب لما مد يديه قالوا هلكت المضب فقال اللهم نهدهم وأتي قال بيدوس، اللهم نهد بيدوسا وأتي وهذا الله كثير منهم فالإسلام دير رحمة ليس منطلوباً يعجل بالكاثر إلى النار وإن منطلوباً ينقذ من النار بدعوته ونصره ولهذا ترى في كتب الآداب باب الهدية للمشرك تهديد تزورك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه وتقصط إليه إن الله يحب المقصطين المطلوب الدع والإقصار والإحسان لعل الله عز وجل يفتح على قلودهم ويمليهم والمطلوب أن يقع لهم في الهداية ويسأل يبادر ويعجل بـ بـ بـ بـ به إلى النار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 ثم بعد ذلك دخل المسلمك رحمه الله فيما يتعلق بكبيرة السفر ونعلن النقف عند هذا الحد والله أعلم الذنوب وتكثير السيئات من هو سترها ومجاوزة الله تبارك وتعالى يعني تجاوز الله تبارك وتعالى انتيه بها فدقان لها السيئات يظهر الله علينا ان كل من الامرين اذا اطلق او اذا افرد اسم الاعر واذا ذكر معا يعني له سيئات اجرت له الذنوب وكثرت عنه سيئاته لكل منهما معنى خاصا فيكون المقرض المطران ب صدرها ويكون التكفير بالتجاوز عنها وعدم العقوبه عليه ما التعامل مع أصحاب الكبائر وغيره ربنا فعل التعامل مع أصحاب الكبائر يكون بحسب المصلحة تطبيق فواعد الشريعة لجلب المصالح ودر مفاسق التعامل مع أصحاب الكبائر يكون بحسب المصلحة المصلحة للمتعامل معهم والمصلحة لهم فينبقي هذا البر إذا كان. هذا كذا يكسر على نفسه منهم لانه الانسان ايمانه ضعيف وعنده ميول او نفسه تدعو للمعصيه فاذا قرطهم مجالسهم و حضر عندهم اثر عليه فهذا فمثل هذا الواجب عليه ان يكون بعيدا عنهم ولا يتكلم منهم وان اذا كان شخص فعنده ايمان وعنده علم وعنده صناعه واتى هؤلاء واقترب منهم ونتلقى معهم جلبًا لهم وكسبًا لقلوبهم ودعوة لهم للخير فهذا, فهذا مثل هذا المقام هو المطلوب فيلقى في الامر بحسب ان كان في مرض على الانسان دعوة المفاسم المقدم إذا كان في مصلحة لهاولاك مصلحة مطلوبة ويسعى في استصلاحهم ودعوتهم وهذه المعاملة التي ينبغي أن تكون مع هؤلاء أيضا الدعاء لهم بالهداية والاستقامة ونصرهم متى أمكن وتوجيههم متى تأسر لعابد أمرهم بالمعروف ونليهم عن المنكر الصبر على اداهم كل ذلك مما يعني ينبغي ان يصار عليه في التعامل مع هؤلاء كل من وجد في مكانه عليه ان يتوقف عن وتجاوز عن وكان الذنب وهجره لا, لا, لا ينبغي له أن يخبر بهذا الدم أو أن يتحدث عن هذا الدم وإنما يتركوا الكلام عنه اللهم إلا إذا كان هناك مصح معين اللهم إذا كان هناك مصح معين مثل يعني تحدث بنعمة الله عز وجل عليه فقال يعني اللهم لك الحمد يعني كنا في جاهدية وكنا في أعمال التي وقفتح علينا ومنع علينا بهذا الدين والهداية له فيذكرها ذكرى الحمد والسناء على الله والاحتراث بنعمته وفضله إذا كان هناك يعني مصلحة معينة أو أمر معين للذكر أما مجرد ذكر الذنوب الأخطاء وتعدادها في يوم كذا فعن كذا ويوم قبل كذا فعن كذا هذا ليس المصلحة وأيضا إذا كان ذكره لها للاستلثة يعني عند العالم استفديعا عن ذنوب الله يقول في جادنية في يوم كذا فعن كذا وفعن كذا ما الحكم ماذا يتطلب هذا الأمر من التوبة هل ألمان أعيدك؟ هل هذا أرده بكذا؟ ماذا أفعل؟ يعني إذا كانت على وجه الإسفتة والسؤال العالم فالمهنم أن هذه المسألة فيها تفسير ماذا؟ والبعض الناس يطلب منهم عليهم مع أصدق المساويون ويقصوا على هذا الملأ هل الله أعلم لكن يعني إراقة الله إراقة مثل الخموع أو كسرة آلات الله من بيده ولاية والسلطة هذا في نوع من الزجر والتهيب والتأذيب للناس أما أن, يعني أن يؤمر العاصي بإضالها وإثلافها أمام الناس لا يظهر له معنى واضح لكن لو يتوب إلى طاع الزوجل بينه وبينه الله وتبسر المخطمات وتراق الأشياء المخطمة وتتلب والناس دعوتهم إلى طرف المخطمات يكون بكلاوة النصوص والآيات وبيانة المحاذير والاخطار والأبرار المتركبة على فعلهم بهذه المعاصي والواجب الحج يتخلى عن الصغائر والخطايا عند دخول بيته يوم وليله قالوا بنيات كان مضورا ومن ذرو الحج التوبه الى الله سبحانه وتعالى إن يدخل حجه سائدا سالما من الذنوب والمستر على على معاصيه وذنوبه ولهذا جاء في الآية فلا ربطة ولا بصفة في الحج وبالحديث قال من لم يقر ولم يقر ولم يفسر فإذا استقبل حجه بالتوبة إلى الله عز وجل من ذنوبه ومعاصيه ودخل الحج مقبلا على الله سبحانه وتعالى فإنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدة وقول وقوله كيوم ولدة أمه يشمل الكبائر والصرائر ولكن هذا ليس في من يحج وهو في حجه مصرًا على كبائره مصرًا على ذنوبه وإنما هو في حق من كان محققًا برع الحج تائبًا منه ولهذا قال, قال العلماء من علامة الحج المغرور الذي يخرج فيه العبد من ذنوبه هو, هو صلاح حاله بعد الحج صلاح حاله بعد الحج وهالجزاء الإحسان إنه الإحسان من ثواب الحسن الحسن بعده إذا صلحت حاله واستقامت حاله بعد الحج ووجد نفسه مكبر عن طاعات مجانبا ما كان عليه من المعاصي والآثام قبل الحج فهذا علامة القبره أما وعياد بالله إذا وضع بعد الحج كما كان في ممارسة المعاصي والذنوب أو أكثر أو هذا ليس من علامات القبول وليس من علامات الرضاة نام ما عندك الله خلّه صروح قدر ما عندك الله اذا كان عند اخر احد الوفاهه في هذا الذي على ترك النوافل حد على ترك النوافل لا يعد معصيه بعض اهل العلم في, في, في بعض النوافل المؤكده عظموا الامر في ذلك مثل الوتر وبعضهم يرد شهادة من كان كذلك و... و... و... وهذه نوافل نوافل ومستحبات ومحافظة العبد عليها ورعايته لها هي من, من تمال وكمال الفرائض و... و... وتضيعه لها يخشى أن يقوم أيضا سببا للتهاول في الفريضة فان فانها على الناس لها فيها هذا فيه خير كبير من حيث ثواب الداخلتين نفسها ومن حيث ايضا عنايه بالخير واعتبر هذا في الصلاه اعتبر هذا في الصلاه من يحافظ على النوافل قبل الصلاه خشوعه في صلاته وطمانينته فيها وادائه لها لا يكون في اداء هذه الفريضه كالاخر الذي دائماً يأتي متأخراً إلى الصلاة ودائماً تبوتها الركعة والتعديل والثلاث أو يأتي عندما يقارب يسلم الإمام فالمحافظة على النافرة فيها البركة عليه في نفس الفريقة هي بركة على العاد في الفريقة في نفسها فعلى كل حال لا يقال إن إن من فرق النوافر أنه بذلك تكب كبيرا بل من حافظ على الواجبات وترك المحظماته المقتصد ومن اعتنى مع ذلك بي النوافر وغضب عليه وحافظ عليه فهو بإذن الله تبارك وتعالى من السابقين بالخيرات سألنا نجد من المرآل قولي عليه الصلاة والسلام إن الله أبا عليا هذا الرجل الذي قتل ذلك الرجل في هذه المعركة وقد تجهد فأشهد والله أن محمد رسول الله فقتله مع أنه نقق بالشهادتين أسلم قتله وقد أسلم قتل نفس المعصومة أسلم ونقق بالشهادتين غصن من جنون اصفهان ومارته على الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله فاسمي عصم ادم وجاء وتجمع اسم معصوما لانه محارب للمسلمين والقاتل لهم فتجمع حلم ليس بحرام لكن لما اسلم نطق بالشهادتين عصم دمه بهذا الاسلام فهذا الصحابي قتل قتله بعد ان نطق بالشهادتين ففجل ذلك الذي عليه الصلاه والسلام استاء من عمله وظهر على وجهه المساء للاستياء من عمل هذا الرجل فجره الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه منه العهد عن عن هذا الامر فمره وثانيه وثالثا يطلب فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم الله يعني إلا القتل يعني قتلت نفساً معصومة قتلت نفساً مسلمة فمعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكر له التجاوز او الصرح أو العقل عن هذا الأمر الذي قتلهم بل هو قتل نفساً معصومة <تصفيق> ولا دي عندنا مالها ها اللي يتندى يعني يصيب ما لم يتندى بدم حرام يعني ما لم يصب ايابه او جسما او من نداوتي الدم يعني بلد الدم نعم وعلى عكس تي بي وعلى الشمع في مين؟ يعني جمع من متناثر أقوالهم في الكتب فإذا كان فيه كتاب في هذه الصفحة حقيبها سيكون مفيد جدا يعني ليت صاحب الورقة أيضا مكلف عليه يزيد الكائدة وين طبع كما يعني هل هم مجلد أو مجلدين ما يدل على لوغدا يعني لا الذي حكام جسر الان او حتى تكمل قائده بالصلاه الاعتي بالم في سمريدا وكذلك هذا العدد التكريه هذا المستعمل عند العرب كبيراً التكثير السبعة والصبعين والسبعمائة يعني يأتي كثيرا و و ويراد به التكثير ومثل ما جاء في القرآن إن تستاثر لهم سبعين مرة فلي يغفر الله بالله. يعني العدد مثل ما عبر العلم لا مفكومة لا. لو استاثر ثمانين أو تسعين أو ألف ففكم لي. الله بالله لكن ذكر هذا العدد للتكثير لا تعيد و